بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن أرسلنا إليك الكتاب بالحق فامد الله فاعبد الله مخصا له الدين ألا لله الدين الخالق والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نحبدهم إلا ما نحبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفا إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختنقون إن الله لا يذي من هو كاذب كفاء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 ويتور النهار على الليل وسكر الشمس والقبر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في مطونٍ مزاتكم خلقا من بعد خلق خلقا من بعد خلق في ملماة سلاط ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنفِصْرُوا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعبادكم الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزنوا عادرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم فينبركم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا بس الإنسان مندعى ربه منيبا إلهي ثم إذا قوله نعمة من موسى ما كان يدعو إليه موسى ما كان يدعو من قبل وجعل لله آدابا وجعل لله آدابا ليوصل عن سبيله قلت مَنْ أَعْبَدُ كُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ الصَّابِنِ أما وطاب لنا الليل ساجدوا وطاعا إما ساجدوا وطاعا إما يحذو الآخرة ويرجوا رحمة ربي. قل هل يشتغي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولونا الباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا فيها في هذه الظنيا حسنة وأرض الله وَارْتَعَةٌ إنما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُقِيمَ الصَّلَاةَ وَأُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَأُحْسِنَ كُلَّ شَيْءٍ عطيت ربي عذاك يوم عظيم قل الله عبد مخلصا لو ديني فعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأربيهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصران المبيئين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوط الله بي عباده يا عباد حتى قوؤون والذين جتنبوا قطعة أي يحمونه ونابون إلى الله ونابون إلى الله لوجه البشرات فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم قلوا الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفا تتنقد من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرق من فوقها غرق مبنية تجري من تحت الأنهار رعد الله وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمُعِدَّنَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ فَسَلَكَهُ يَمَا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثم يخرج به ذرعا مختلفا منوانه ثم يهيج ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكران أولي الألباب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 ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها متانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم فُمَّثَلُهُ لِجُلُودٍ وَقُلُوبٍ مِّلَا لِذِكْرٍ لَّغَا ذَلِكَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أفمن يستقي بوجي سوق العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذا طوب الله الظي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضرب مال الناس في هذا القرآن من كل متن لعلهم يتفكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون بارد الله مثلا رجلا فيه شركان متشاتسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجلان ليستوي المثل الحمد لله الحمد لله بل أترهم لا يعلموا كون إنك ميت وإنهم ميتؤون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم مما وكلب بالصدق صدق في جار في جن ما متول الملكابين والذي جاء بالصدق والصدق قل لا أولئك هم المتقون لهم ما يشاء يقول عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكبر الله أنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم يوما اجرهم الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبد اليس الله بكاف عبدا ويخوطونك من الذين من دونه وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَا وَأَرَادِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُضِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَذِيذٍ بِمْإِنْتِقَرَاهُ وَلَئِنْ سَالْتَوْمُ ولئن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم إنها وأنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الناس فَإِذَا حِينَمَا مَوْتُهَا وَالَّذِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَابِرِهَا سَيُمْسِكُ اللَّهُ فِي قَبْضَتِهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ النُّشُورَ لَا أَجَلَ لَهُ مَسْـنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اسْتَكْنُوا مِن دون الله شفاعا قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم الي ترجعون وَإِذَا نُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إِشْمَارَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُقْبِلُونَ مِنْ الآخِرَةِ وَإِذَا نُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْلِشُونَ قُلِ الَّذَا أُمَّ مَبَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْعَرِيبِ عالم الغيب والشاهد أنت تحكم بين عبادك انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما فيذر بجميعهم ومثله مع ومثلهم عول اقتنوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدالهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدالهم لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا بيستنزعون فإذا مس الإنسان ضر دعانا دعانا ثم إذا قول الله نعمة منا طغران قال إنما أوتيته على حذر بل يفتنه فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال للذين من قبلهم فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسمون صابوا سيئات ما كسروا والذين ولو من غا غلا فإن يصيبهم سيصيبهم سيئات ما كسروا وماهم بمعجزين. أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّمَا كَلَّا لَكَلَّا لَا يَكَادُ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى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 إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون وَتَبَيَّنَ وَأَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَتَقُولُنَّ لِتُرِيَ حَشَرَةً يَا حَشَرَةَ عَلَامَةً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 لَلِكَ رَتَن تَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى وَجَاءَ أَسْقَايَاتِي فَكَذَّبْتَ مِنَّا فَكَذَّبْتَ بِاللَّهِ وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كذبوا عَلَى اللَّهِ وجوهُم مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ بمفاذتهم لا يمسوه السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ أُولَآئِكَ أُولَآئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قَلَّا قل فَغَيْرَ اللَّهِ تَكْمُونَ أعبدو أي والجاهلون ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئلا شرقت لا يحضق نعملك لا يحضق نعملك ولا من القاعدين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قضرته يوم القيامة والسماوات مطريا كن بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وَاُمِرَ الْكِتَابُ وَجِئَ اَمِنَ النَّبِيِّينَ وَجِئْنَ اِبْنِ النَّبِيِّ وَالشَّوْدَا رَغَاتٍ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ ما عملت وهو أعلم بما يطالون وسيق الذين تطروا إلى جنم زبرا حتى أهدا جاؤها قتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم ألم ياتكم رسل منكم يتلعون عليكم آيات ربكم وينبرونكم لقاء يومكم غابا قالوا بنا ولكن حطت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جننم خالدين فيها خالدين فيها فبثمت والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا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 وأرقنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائك تحاقين من حول العرض يسبحون بحمد ربهم وَقُمْ يَمِينَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ